موسيقى الصبح بكري وإني البيجي والزرعي باسم جاهي الصبح سيدنا النيل بيجري والزرع باسم جميل يا طير يا ونادي يا طير على بلاد عليك يا وادلني. شادي اختف و نادي يا نصر يا شادي اختف و نادي ارقص وغني و نمط في على ميلادك عليك يا واديني بطحنادي عليك يا جميل يا جميل يا روح بلالي يا ظهر النيل بطحنادي عليك يا جميل يا روح بلالي يا ظهر النيل بنغني بتمجي الوردي ننيك وين اي وين طولت صحينا على بلاد عليك يا وادي مني طولت صحينا وين اهتفوا النادي يا طيري عشاني اهتفوا النادي اهتفوا النادي اهتفوا النادي اهتفوا على ميلادي عليك يا الشمس طال بين الخمايل منظرها يشفي العليل الشمس بين المنظرها والوردة على الفل مايل الوردة كل مايل بي وش وش ويقول ضحنا على بلاد عليك يا غادي. يا طير يا شادي اهتف ولادي يا طير يا شادي اهتف ولادي اهتف وغن يوم نصوحينادي على بلادي عليك يا وادي